الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الوفاء عبد القادر يقدم لكم هذه الماده تعليقا على ذلك وصحيفه الصادره صباح اليوم اخر لحظه يعني اجرى لقاء مع مع الحبر والدين المراقب العام للاخوان المسلمين في مواجهه ساخنه والمنهج بتاع الاخوان المسلمين منهج منحرف وان اساسه أنا تكلمت عنه كثيراً وأفردت له خطباً وتعليقات فالفكرة بتاعة حسن البنة فكرة منحرفة من أساسها ماذا نناقش لك الآن لأنه فصلت فيها لكن ده قائد من القيادات وهي متشعبة عندها طبعاً ريات متعددة الإخوة المنهي المتعفى المسلمين أخذ ريات متعددة في ومن لازم تجذبوا للسلفيه وناس مع الحبر وناس مع ضعيف ومعيط كده خليني مع الحبر ده فامتى ده وجهت له ال ال البحر وجه له سؤالا بيتكلم على الترابي انا عند الترابي ده من كبار المضلين في الساحه السودانيه وسبب المشاكل في البلد دي كلها الترابي ده فتنه كبيره جدا علمت ذلك ام لم تعلم انا برد عليهم من السبعينات مشلله من بدري قبل يجي السلطه و... ويعمل فيها مفكر اسلامي وبيقى نوايا يبقى ون... خليفه الى اخره برد عليهم من بدري لكن يكفي ان الرجل صاحب منهج منحرف وبعدين متقلب جمع جمع في الب... في في في بدايه الثوره قال الشغله دي برتب لنا مش انت قريتها في الانقاذ قالت اخوني من الله دخلوني سجن دي تمثيليه فاغريتها فينا وطبعا دي الجنسي انا وكذا وانا مخطط للشغاله دي ودي الثوره بتاعتهم وفعلا جابوا قعدوا في الكرسي بالاجماع السكوتي كده والله ومن يعني أنا أنا أنا أنا اضعف انواع الاجماع الاجماع السكوتي مختلف فيه هل حجه ولا لا ما انا لكن انا بجاوبك لك الكلام الراجل ده الان الـ الـ الـ الامه اجمت على لا يسلم الحاكم لاوكامبو التراب لغايه نقد قال ما يسلمه انت مش بقى شفت التلفزيون نقد الشيوعي يسلمه يا نقد قال لا سوداني ما يسلم يبقى نقد جذب ديجن بتاع الاسلام التراب يسلموا بقى لاي بغداد يجنب البلد الويلات بتاعت عوفي واكبر منك انت في يقول انت لاقاك وايل اكبر من تراب في البلد دي في شم اكبر من تراب في البلد دي انا مالك انا على كل حربابك في الاغله في حندار شيء على مالك يعني اشم من هذا المخلوق بالنسبه للكوارث لل... السودان بدل من بدري مش بالليل من بدري شغلانته كده لكن هو اجاز مساله يمكن انا نصوص فيها واف عنها ناقشتها ما... وبعدين ما يدلوك على على انه رجل طبعا باجي اقول لك الحبر كلام الحبر وفند لك العمل الحبر وفند لك المنهج بتاع الترابي طيب باجيكم من خلال قراءتي للكلام قاله ما هي الشبكه بتاعت وحده هل شعرتم هل شعرتم ان ان الترابي كان على حق قال قال نعم نعم نعم الدكتور الترابي كان صحيحا نعم الان هذا هو تفكيري ولكني سابقا كنت أرف مضو ظالم سؤال ثاني هل هذا إنصاف لدكتورة الترابي؟ قال نعم مش قلت لك البعرة تذل على البعير ومن جعل الغرابة له دليلا يمر به أعلى جية في الكلابة ما الشبكة بتاعتهم واحدة أطلق كان حبر ولا ترابي الشبكة واحدة وده بتكلم عن إنه قال الترابي قال دليله عليه الترابي يخلوه يعبر زي ما داير وهو يعني قال من هي الترابي قال بدأوا ليتلحنون للحرية انه يقول يعبر وقال مفروضا للحكومة ان تخلي الترابي يعبر عن رأيك ما يقبضه انا بقول يقبضوه ولو فيه ابيديك دليل ويقول بضلحبر ذاته وبسلمك دليل شرعي انت فاهم بسلمك له قال والدليل على ان الحركة ينبغي ان تكون في مساة الحريات لان فرعون قال لان موسى عليه السلام قال لفرعون ان لم تؤمنوا بي فاعتزلونه يعني ما ريتوا الربيع عمرو الدهر ان انت ده كلام مو... لا دليل الحبر ما جيك لسه قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال خلوا بيني وبين الناس اتحداك تجيب الدليل على الكلام وخلوا بينه وبين الناس يعني يقولوا الداري يقولوا له هل هذا الكلام يسحب الحبر على انه الناس الدهرين يقولوا يقولوا باجي بردلك على الكلام ده عنده عند الحبر وعنده تراب بيدعوا للحريه انه يقول يسالوا ما في في يعني مساله الحريه الحريات البنادوا يا جماعه ناس وردي وزعيطوا بعيطوا على الحريات ومزيد من الحريات امبارح والريا اكتر من كده بيتك مشد عريانه ما سالوا ضربه الشيشه ما سالوا فهمت انطلقت تاك تركب من عربيه لعربيه ما سالوا دا ده حريه ثاني كيف انا عارف حريه ايه يعني انت ده تعمل ايه قال الدين سنه دقيقه باجي بيقول بعدين بجأت ديك الهدلة على بطلان هذا الكلام ولذلك قال ولم يطلب أكثر من ذلك ولذلك نحن إذا وجدنا النظام إن شاء الله ما تلقاهه أبدا الذي يتيح لنا فرصة التحرك والتعبير والتنظيم يجب أن لا تقوم منه أكثر من ذلك أنا دائما أريك أن الكلام ده كله نفاق سواء كان من الحبر أو من التراب الذي يدعوه أنا لما التراب كان في السلطة اتتأكد انا وفي جماعة معاقين من اخواننا في اللجنة عادتها لما كان في السلطة والترابي كان الوقت داك رئيس المجلس اللي يبساموه الوطني انا كان باستدعونينا استى الامن بعد الخطبة طوالة يجيب ليه ورقة ومرات يجييني بالليل ذاهريننا فيش نوء دل صح لقى الترابي والله صحي انت ما عدا دل صح لقى المخاتب تعتى الامن ما قالوا الا بعد شار العفين ده برع انا ما انا بيني يقولوا لي ثاني ما قد ما في مني كثير ما بتخيلوا اقدر اشكل لك مجموعه لكن ضروريك انه الترابي ما كان صاحب بقى صاحب منهاج ديمقراطي كما يحلو ان يقال يعني ما كان سايق الريات مع انه نحن من منهاجنا اهل السنه والجماعه ان لا نصادم الحكام ولا نكشف عنهم في الملابه معلش نحن بنتكلم بالتعميم ممكن كلامنا يختلف مع مع سياسه الدوله لكن منهجنا قال لنا شو حربا على الحاكم ما بدنا نقول الحاكم المفروض يمشي يجي واحد غيره وبكره اطلعوا مسيره وزاد السكر المفروض الناس يعني في ازمات يبقى سكر ما خلينا بده ينزل الجماعه ما انا جالسنوا الجماعه لكن بنقول المنهج العام يعني نتكلم عن التصوف طبعا الترابك صوفي لانه عنده الجريده ببعثه استيت صعب ادري سوي قال له كيف انت الدي انكي التصوف ايوه ما نجي اجيبك في الله في الله في الجامعات قال التصوف اقرب الى قل قر... الى قلبي واحب الفن الغربي احب الفنانين الرابين انا ردتع الكلام ده في السبعينات انت فاهم في الجريده فهم حب الصوفيه انا ما كنت بتكلم صوفيه ولا زي شغلك ده بيتكلم على التصوف وما بيخلي الكلام بالتصوف لو لو جاء جدك لو طلعت روحك بره قال انت فاهم شرك اكبر جريمه بالكلام ده دا دايرك من التراب ذاتك قبل ايه ده دو... انت تعلمني انا كنت اولاد عطى انا ما عارف وانا ما انت اتكلمت في البرعي وانت مالك مع البرعي والتل... انت قلت لك انت قريت حاجه البرعي انت البرعي انت قاعد بتدعش على البرعي ولا عندك موضوع تعرف بالضبط انت انا بتكلم معاك انت ده دا... نفسك بفكره بتاع البرعي يبقى نخشب في التصويب لا احنا دارين جمع الكلمه يا اخي انا شغال معاك انت قاعد تدري ما هي اختع مرتبين و ترتيبه انت ما جمع الكلمه انت لمهم اصل وفيه مش دقه حصل جوكه صوفيه انا غلطت حصل صوفيه جو اتكم محاولك انا شلت لي عقاد وتلوم ما تمشوا ل لناس التراب وكده لا طيب مالك مالك انا ماوتت مع الصوفيه طبعا لانه اتبلل اتبلل ترابي المنهج بتاع شنو بتاع التصلب فكان منتهي من تحقيق مشلته تعال لنا بكره تعال بعد بكره امشي تعالى الساعه 10 2:30 وبعدين هو السيمان ده حاجه فالتراب ما كان ديمقراطيه عمره ما كان صاحب منهج ديمقراطي ويطوع الحريات والناس عارفه الكلام ده لانه كما ما ترتوي خلاص في سلطه كما المنها دي سلطه ده فنجان ما والله يا صاحبي وفي واحد والله يعني واخد بقى الجزاء الكوبايه بتاعه الشاي كانت بخمسه قروش وفجاه كده ما عارف اصلناه بقت 25 في بدايه الشهر ونقعد نشرب لنا في شاي مع واحد من اخواننا ديج نو كده ما كان عايز يقول للدرب عبد الله امام جامع ولا غير امام جامع والله صاحبي ملاوز كما من الامة دي دا ما كان ترهابي دا قعل لنا كده قال لها كم يا حجة وقال ليه طراضة في عائفة كتيرة لكن ما قادر ديكون دي قائلة كلها تبع لك جماعة ديك عم قال لنا كده قال لها الله كريم <تصفيق> <تصفيق> يا غلالا انا زدت السكر انت مستابل انا زدت السكر انا دول ما عام لكن دول كان بنضم يجوك الصاليك بتاعنا الترهابي كان بالشنط مواطر يقبضوك سارق كلهم كان جبتك اترا ما ده عشان كده بحب انه ما ديمقراطيه البشير شانه ودي احسن حاجه عمل البشير شان العافين ده انت فاهم كلامي قال انا لا ابو شابه التلفزيون في غاره رمضان البشير قال لك زعب يا نشيل التراب ده قال انا الرئيس بتاع الجمهوريه بقى في المجلس فده كلام في التلفزيون لغاه قال انا رئيس البلد بقول له اخر اجازه القانون ده شويه يا القانون بتاعه ده اديني مو لقب ده ثلاثه شهور قال له يا قال له التلميذ قر الغلبان ذات وسلمتك لا انا ذكر الغلبان ورجله اخير دخل مال بشير قال بالتلفزيون لما كانت ترابي وبين الممررات قال لكم اقول له ودي لي ثلاثه شهور عشان انا ادرس الشغله هذه قال قال لا ترجيز القانون ده انتهى من الشغله هذه هسه ما ما عندك فرصه يبقى ده الغلبان يسلمك وخان التلاميذ والعطالب دون هنا بصرف لنا هنا قال قال تا دور العسكري وجاء دور الخليفه يعني ده امتيك الخليفة هو البشير طبعا زال له قلت له يا خليفة ادىه شلوت خلى لا يصل لغاية دلوقتي راسه من جاهره معارف انت فاهم كلامي؟ فالحبر بالعب سايا ده ده شو اللي بتاعت محتالين سايا ربون البطلبون الامة هل... هل... الناس زال ما ناعد بتاعتين دين مدعيين الدين ساك والله صحي مشيكوان المصيبون بعدها ان جاء ال... الاسلام بديك الحرية لكن الحرية مطبوطة عشان كده الحاكم يجد له يجبو إذا قال الترابي يسلموا البشير يدخلوا جوا ما مفروضه فيك كوزات والله صح كان انت انت عايز يقول كلام على كافه في الشريعه يعني الشيوخ في يقول ولا, ولا اي زو الحريه في الشريعه مبنيه على حديث انه عمر بن بشير الشارع الشارع عنده احكام في الحريه واضرب لك انا بسلم مثلا بليغا في مساله الحريه نبعث لهم يتكلموا في الحديث قال مثل الـ الـ الـ الواقع القائم بحدود الله والواقع فيها كما قال قوم استعموا شنو في سفينه ده مثل بيتكلم عن الحريه وحدود الحريه ما بخلوه ساي تنطلق عند إن حدود الحريه ضرب ودمج مجتمع مجتمعين مجتمع بتاع مصلحين مجتمع بينشنو مفسدين معقوله الناس كده ذول شر وذول خير ولا في في نوع ثالث ما بين نص نص ما في الا بتاع المنافقين والمنافقين مع الكفر اصلهم قال لهم ما امن اصلا فقال اصاب بعضهم اعلاها نوع ثاني بقى فوق واصاب بعضهم اسفل جت مستفينه كده وكان الذين في, في اسفليه اذا مروا بالذين من فوقهم يقولون يستقوا يقول لو بنطلع لو خرقنا في نصيبنا خرقه لم نضر الذين فوقنا الجماعه تعيد في السفينه تعيد ما تهني دور في جماعه فوق قالوا دي حقتك سوا كده جماعات الجماعه تعيد قالوا يا اخي احنا بدل نطلع فوق وكده والمويه في العذيار هناك نحن لو قضينا هني المويه نشرب نعمل لنا قد صغير هني في محلنا لا مو محلنا ده قال فين تركوهم وما ارادوا علكوا وعلكوا جميعا اذا قالوها والله ده حقكم احرار والله يغرقك انت ويغرق تفينتك ذات ما هذول بقدام وين اخذوا بايديه نجوا ونجوا جميعا فالقال لما الفساد يكسر بيتضرر الناس لانه الفساد لو ما منعوا المفسدين اطلبين هات المقاصه البلاء بيعم عشان كده بيقول المولى عز وجل في كتابي واذا اردنا ان نولك قريه امرناها مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اذا كان كثر الفساد وسكت سكت الناس اللي بتعين الصلاح وبما منعهم بيقول لك ايه الفساد بيكسر والله بدميره كلها ده على ده يدمر الصالح على الطالب انت فهمت كلامي عشان كده ما يزيد بيخلوا يعبر سو العلامه ابن عساين عليه رحمه الله في كتاب الفتاوى عن اهل البدع وهل يجوز يسمح لهم الحاكم ان, ان يتحدثوا كما دمان هجال اخوان المسلمين قل لك خليه عبر يجي واحد مثلا بعرقز والفدعة جاينيناك يقول لي بالله نزكا مولان وانا عرقصوا بجايني بسبحاته والأبز والقان اخذه ادي الماكرافون ده ادي الماكرافون من باب حرية التعبير على ما نجال اخوان المسلمين قل لك اي خليه عبر عن, عن رأيه عبر انت قال اننا عندنا سيرة انت عاطل ولا جنو ما هو سوء قال هل يمنع قال يمنع ويمنع الحاكم الذين يفسدون بالقول والفعل من فعل المنكر كان قولا او فعلا واستشهد ابن عساكر قال وذلك لانه بعد لم قال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا فان الملائكه تتاذى ما تعذى منه بنو ادم هزول البي اكلتوم وبصل ما يجي نبات اللقم قال ما يجمه ما هو جامعه ما حلان اقول لك ضب بيطل بيطل بيطل في هذه ما فينا اثاني بيقول له الله انت ما كلت توم دا تعفنا مالك الرسول قال ما تجى يمنع ويمنعه لو اذا كان منعه الشارع للرايحه التي تتاذى منها من كان في دخل مسجد قال ما بالوك بالعقائد التي تضر وتسخل النار اذا كان يعني ساكت رساة لهم غير ريحه بتاعه بصل وثوم يمنعوا من يدخل المسجد عشان يصليوا لكن بيتمسكوا على ذلك دره وادب بتاعنا تاريخ فمابقلو عشان كده لو يقرا التاريخ ده منع باطل بتاع الاخوان المصريين الحريه كذاب لما يمسك السلطه والله كمنك كذابين كذاب ساكت كذاب تاك ده غيره وحتى الشيوعيه والناس اللي بتعندهم جرايد بيقولوا عنده حريه الصحافه لما يكتبنا والديلو ونرد عليهم ما بيشوف لانه كذاب ساكت وخذ دليل اخر اخرجه الامام الدارمي في ان رجلا دخل المدينه في خلافه عمر رضي الله تعالى عنه حريه التعبير اقول لك الحبر قال خلوا التراب يعبر يقول لك اضغطوه ما يضغطوه خلوه عبر يقول يخلوه ساكت يا اخي يضل الامه اعمل بلابل فالرجل اسمه صبيغ صبيغ دخل المدينه في خلافه عمر دخل الجاج البذيره ده مفكر اسلامي بلغه العصر والله صادق دخل وحائم في الجوامع طبعا هو مال تاكل المدينه ججل يضيف لكن حائم زي العطاله اللي بيجيوا دول في سوق ليبيا ديل بتاع صلى الرسول ده تلقى الساعه 8 عامل لعفاله سوقهم دفسوا شغليه سوق بيه وكده وده المجموعه بتاع الشيفت الساخر دخل المدينه وهو يفسر الايات حابيم والف لام را وكاف ها يا عين صاد وشغال يفسر في الايات دي عامل ببلبه عامل لها تفسير من راسه ودي ايات متشابهه ما بيعرفها الا الله زودوه والله طيب هي متشابه لا اعلمه الا الله قاعد يفسر الالف تعني الله واللام لطيف والراء رؤوف يا زول جبت التفسير ده من وين؟ الكلام ده قطعته من وين انت؟ طبعا ده قطعوا بالراس والرسول ما بذرو عمل بلبله بلبله في المسلمين في تفسير ايات رفعوا ايوب الاغلى عمر ومر من المؤمنين انت فاهم كلامي؟ قالوا في واحد حي المدينه يا وين؟ داري عمل ليه كتلة بتاع عطالة يبقى نحن تبع الألف لا وكده وشغال أيوة. فقال عمر اللهم اجمعني بيجي معزول ضيف يمكن ان اركب بخرة اركب المعاصلات بدري يتخارج لكن عمر دائره ضروري جدا مهم جدا والله صحي وثم اصدر امرا بقى القبض عليه قال اخبره اجيبوا ليه صدرت على توقيع عمر ابن الخطاب رضي أمير المؤمنين هقوب دو الزول بتاع ألف لام ميم وحاميم هقوب دو يبوا لي طوالي في, الت... في سنة الدارة من تفاهم وكان قد أعد له عراجين النخل كم جاهد له نخلتين مكطيها الجريد بتاعه دا للمفكر الإسلامي دكتورة ترابي وضعية طباية انت مستهبل فجاهد له أن السيطان جاهل فاستجاب الله لدعوته لدعوة عمر وعلقي القبض على صديق هذا يا رب الرهين هزل ربنا استجاب له دعوه قبضناه فعمر مسك له جري جديده والحاجه قال لي انت منو قلت اخونا منو انت قال له عبد الله العبد لله صديق طبعا عبد الله دي يا متاخد زي ما يقول لك العبد لله الفقير الراجي رحمه ربي زياده النموات دي كلها تطميلات ساكت خش في الموضوع خلي لله اسمه مقبول بالظبط كده انا غالب عبد الله صبيغ طبعا اسمه صبيغ دي ده عمر برضه يلعب المطر بتاع غالب تعارف وانا عبد الله برضه انا عبد الله عبد الله عمر بن الخطاب وجريله وجريده وانت بتعمل بيه انت قال بفسر الف لعب بين اوريكه لك باستونه حتى سالم الدم في المرج بتاع دارن وذكر ابن, ابن كثير في تفسير قوله تعالى والذي عند عليك الكتاب بينوا اياتكم كما تعغر اشابه ذكر نقلوا من هناك فجلدوا حتى سال منه الدم بعد ذاك قال يا امير المؤمنين حتى ده كان الجلد التراب كان حل المشكله لو الحكومه بتجلد اي عاطل بيتكلم في الدين على غير علم الناس ان هو ان هو مضوي يا ليلى اللي له على رسوله وجده 30 جلده كان يعرف ايه اهل سوكا كان هرصوكي هرسوك تاعي تاع توجلو تاع الليل القرد قرش انجلد فهمت وحدين جبال وحدين تلوب تنجلد بالتلوب بالعطاله معك تلوب تاع شنو السراء السراء تنجلد ايون الصيد عندي الهنا تنجلد هذا الشيء تاع شنو عشان تتحل مشاكل انت فاهم ولا لا فجلدوا فقال يا امير المؤمنين ان كنت قاتلني فاقتلني اما الذي في عقلي فغذاب التفسير ذاك راح مني كله كله التفصيل التوحيدي راح مني قالو تعتولها التوصيله التفصيل التائي ده اللي راح مني كله كله بعده اجى عمري ثاني بعد الجلده وتحلت عمر الخطاب اصدر امرا أن أن أن, ان ان ان لا يجالس هذا لمده عام زولكوا جنب ما في لانه عادي انت جاي للمرض يعني اللي يجي جاد عشان تعاني ولو قعدت مع صوفي بعد هيك برص انت طول ما غنوا والله ضيعتك وتشلاب مش هلاقيه ما برده معادي ده عمر قال لي استنى زولك بسول ده بعد بيعاديكم ده ده عفين جدا بعد شويه تقعد تبقى في كنتك كويس تقعد لك معاصوفه تخش لك جامع بعد انت كنت متحرر كويس جدا ينجاك شيطانك داخله تاخد لك جامع بتاع عاصوفه يقول لك ولا افن العوار الكثره الحجابات لا قد زولك حجه يشيلك صبيطه بعد كنتك كويس والله ضيع يخوفك من ضلك بعد كنت زول كويس تقعد تلاوس بمقلب بتاع عاطل صليت معاه الجمعه يا ولا واحد برجك برجك مسيره تمرق مع واحد انه وانه مسيره ولا يقول لك ان الكوكو كل بعد تجرب كوكو ولا بتاخد بالك كويس دهين بالجماعه ده بتاع عبد الحيوزي وصاحبته الناس الكوكو كوكو قاعدك تعيش ليه يا قناه يا بيتوتي بعرضك انت مستني دي خنوفك انت كرشه بس كده يا خدي بلا وربنا ابتلى باقي امك ولذلك انا معفين نشوط من هون اخلي ابن نراث كفايه الكلام على كل حال بيلتقي في الرد على اعط الكاني ده بتاع منشور اجيك لو جمعتنا ان شاء الله صلى, صلى الله على محمد وعلى اله